في مواضيع التكليف أنها ثلاثة: الجهل والمستعان والإكراه. وهذه المواضيع بنفس الحق لها الزوجه. أن في لحق الآدمي فراء غير فيها، فراء غير فيها. يعني لا سوق ضمان. فلو أذبت ما شخص جاهلا أنه ماله تحسب أنه مالك فأنت راضي. كما لو ذبح رجل بعير شخص يظن أنها بعيضه نفسه فإنه يغنم لكن لا أسمع عليه لحق الله عز وجل كذلك لو أكره على ذات المان الغير فإنه يغنم فإنه يغنم ولا ضمان على المكره لأنه اجتمع مستبر مباشر، فكان الزمان على المباشر إلا في القصاص القصاص لعظمه فإن القواب يكون عليهما جميعا على المكره وعلى المكره إلا إذا كان المكره كالآلة بيد المكره فالظمان على المكره مثل أن يأخذ برجل يحمل رجلا ويضرب به رضوان اخر فيموت المضروب في الضمان على من؟ على الضار على الضار لأن هذا الذي هذا ما ذو به شيء وإلا فغلوان ويضع ويضع لكن كان هذا نشيقا فأخذ به فضرب به الآخر فتلق يقول العلماء إن هذا لا يضمن لأنه كالآلة كالعقر الذي يضرب به الإنسان. ثم قال مالف العام العام اسمفائل من عمة من عمة في عم إذا شنق هذا في اللؤلؤ اسمفائل من من عم يعم إذا شنق والعمي والخصوص من عوارض الألفاظ. فيقال لفظ عام والأعامية والأخصية من عوارض المعنى عوارض معنى التفاق فيقال معنى أعم ومعنى أخص في, في كلما علم عام وخاص فهو وصل لإيش للفظ أعم أخص لفظ للمعنى فيقال هذا المعنى أعم هذا المعنى أخص معنى هذا اللفظ أعم معنى هذا اللفظ أخص أما اللفظ نفسه فيقال في العام والخاص ولهذا نقول العموم والخصوص من عوارض الرفاث في خلاف الأعمل والخصوصية فيه من عوارض المعاني العامل في اللعبة الشامل الشامل ويمكن ان يقال ان العمامة من هذا الباب لانها كأمر رأس اما استلاحا فقال هو اللفت المستغرق لجميع افراده بلا حصد فقول اللفت خرج به الصوت أولا ها الصوت لأنه ما على شيء، ما يدل على شيء يعني يكون عادم، وخارج حولنا المستعرض لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا، فلا يقال عام إذا كان النقص لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية، مثل العالم، العالم مثل محمد، بكر، خالد. علي أخاري وما أشبه ذلك هذا لا نقول إنه عاد لماذا لا يتناول إلا واحد لا يتناول إلا واحد وإن كان تناوله لهذا الواحد على سبيل العموم أنا مثلا إذا قلت علي يشم كل ألي أجزاء وذات كلها لكن لما لم يكن له أفراد لم يكن عمّا طيب ووأنا بلا حصر خرجت ما ما ي ما يشمل جميع الأفراد مع الحصر كم هذا العدد مئة تشمل كل أفرادها كل أفرادها ولا مئة تشمل من واحد إلى إلى مئة لكن بحصر بحصر هلا يقول مليون رجول هذا عام ولا لا مليون رجل هذا لا سبع ليه لأنه محدود في المليون في اثنين مليون نفس الشيء هذا مليون نفس الشيء أكرم القوم والقوم هذا الله أكبر القوم عامهم ثلاثة اللي تداني الآن لا لأني لأنه ما ما أنسى لو كان هؤلاء القوم ملايين الملايين ها لوجب إكرامهم يعني لقب الأمر إكرامهم طيب مثاله إن الأبرار لفينا إن الأبرار أبرار كل الأبرار فهو العم شميع الأفراد إلى حد طيب يقول وخرج أيضا النكرة في سياق الإثبات فإنها ليست العموم النكرة في سياق الإثبات ليست العموم نعم مثل فتحرير رقبة جنب. هذا لا يعني تزل العموم ولا تسمى رقبة هنا لفظا عاما لأنه لا يتناول كل رقبة فلو كان عندي عشر رقاب وحنقت في يمين، فهل أعصق الرقاب كلها لأن الله هي فتحرير رقبة لا أُعْثِتْ رَبْأَجَةً وَاحِدَةً ثُدًا لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعُمُورِ النقر في سواق الإسلام يقول إنها لا تدل على العمور إلا إذا كانت في سواق الامتنان فإنها تكون من العمور كما سيأتون إلى مصارف الإسلام إذا كانت في سواق الامتنان لأنها فإنها من العمور لأن كون هذا لو جعلناها محصورة ذات تدل على العموم، لا لم يكن الامتنان كاملا فإذا جاءت عامة نكرة في سياق الامتنان فهي تدل على العموم. نعم. إشارة تدل. نقول نكورة هي. طيب يقول سياق العموم. طيب. العموم هل كل عموم يتابع سنة يدخلوا التحقيق نعم قال العموم نحف كل عموم يمكن لك على التحقيق ولكن ليس كل عموم مخصطا لا فيه عمومات في عمومات فقط على عموم لكن من الممكن أن تخصص إلا مثل قوله والله بكل شيء عليه، ومثل قوله والله على كل شيء قدير فمثل هذا لا يمكن ان ينخصف لأنه لا يمكن ان تقول والله بكل كل شيء عليم illusions SOCI والله على كل شيء قدير إلا كذا وكذا من queremos فمثل هذا يقولون انه لا يمكن تخطيره أما معاذ ذلك فيمكن تخطيره ايش ترى 20 سنه ممكن ليس انا يلزم تشخيصه فإن هناك عمومات سوى وهذاك لا لا لا, لا تختص بها فقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم كيف تفسرون هذا لا ها لا مو في التفسير ما يا استاذ من هذا الشيء ايد حرمت عليكم الميثاق ها هذا هي تفسير وحلت لنا مرسان ودمان وكما قال لك محمد كمن الضرر غير ضاعه ولا عارفه لا يسمع عليك القراثة الآن ما من عام في القرآن والسنة إلا يمكن تخصيصه نعم ولا لي لا قل نقول لي لا خصص ها يمكن إلا مثله والله بكل شيء عليم وعلى كل شيء محيط وعلى كل شيء قدير ود كل شيء محيط وأشبه، هذه ما يمكن فيها التصريف. لماذا لا يمكن؟ لأنه لو أمتن التصريف في مثل هذه الصفات الشاملة، لجاز أن يوصف الله بما بما يقصده. نقص والله عز وجل منزعنا هذا. طيب، أبكر معبّر فقال ما من ما من عام في القرآن إلا خص. ها. خطأ بل نقول هناك عمومات لم تخصص مثل حر مثاليكم أمهاتكم وبناتكم وأصواتكم لا أخذ وهناك عمومات خصصة مثل حر مثاليكم الميت والدم طيب العموم له صيبة له صيبة هذه هل حكمها ثابت بحيث يشمل جميع الأفضاد أولا الجواب, الجواب نعم له صور وحكمها ثابت يشمل جميع أفضاده والذيب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما في الحيل من الحيل قالوا ويكمر يا رسول الله قال الشمر لم ينزل عليها في لم ينزل عليها فيها إلا هذه الآية تنعكس الفضة فمن يعمل يسقى لدرة الخير يرى ومن يعمل مثقال لدرة الشقر يرى فإنه يقول إن عملت فيها خيرا فهي حي خير فلا كثوان وإن عملت فيها شبرا فارفه الوز والعباد لكن أقول من هذا إن رضي صلى الله عليه وسلم يعتبر العموم وأخذ به، أخذ بحكمه وجهه أنه استدل بالعين الآية على حكم، إيش؟ الحومة، على حكم الحومة. وهذا هو الذي عليه شهور أهل العلم أن العموم لا أن العمل صغر وأن صيغه في دلالتها على شمول أفراده ثابت. ثابتة يعني وأنها دالة على جميع الأفراد والدليل هذا الحديث نعم صور العموم سابق أولا ما دل على العموم بمادته وقدمناه على ما بعده لأنه مفيد للعموم باللص والمعنى ما على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة فقوله تعالى إلا كل شيء خلقناه بقدر سياغ العموم هنا سياغ العموم في كل بالمادة في كل فدل على العموم بالمادة طيب جميع ها وإن كل لما جميع سبينا مخبرون قل يا أيها الناس رسول الله إعيكم جميعا طيب كافة وما تمك إلا كافة الناس على أحد الأقوال فيها طيب قالوا عامة قاطبة ماذا؟ هذا ليس جيد لكن لا فأس جاء القوم قاطبة وأجمع العلماء قاطبة طيب عامة و بيأتي الى الناس طيب ثانيا اسماء الشرب اسماء الشرب من فياعة العموم و الشرب سنقف من الابتنين حروف و اثناء الحرب هذا اثنين من دول ها نعم, نعم. رأيي نهشطية إن نعم. إن حرف ها والباقي على قول راجع اسم ها لا إذ ما اختلف فيها المالك بهشام المالك جعله من صروف نعم وبالهشام جعلهم من أثنا قال ابن مالك وحرف إذمة كئن وضاعت الأدوات في أثنا وبوالهشام قال ورث منها أن من الحرف مهمة وإذمة بل من المصدريه ولما من الرابطة في الأصح إذا اختلف فيها آلما وكلهما كلهما خدجة. أقولها نقول أدوات الشرط المتفق على أن حرف هي إن ما تدخل معاً في هذا الدرس. ولهذا نقول أسماء الشرط سوى. إنتبه. و... نقول أسماء الشرط سوى إن. نقول أصلاً ما دخل حتى في حاجة لكن لو قلنا أدوات الشرط كنا نقول سوى إن. و... طيب اسمع الشرط مثل من عم لصالح في النفس فأين ناس هو اللوث خن وده الله خمك الله اسمع الشرط كثير نتكلم بمثالين من عم لصالح في النفس أين أي الشرط من طيب أمثال الثاني أينما تولوا فسموا الله أينما لكن زائدة أين نعم صيد الفرق بين المثالين أن نم للعقل وأين من مكان وأين مكان طيب الثاني الثالث أسماء الاستفهام. في قوله: فمن يأتيكم بماء نعيم؟ ماذا أجبتم المشردين؟ فأين تذهبون؟ كل أسماء الاستفهام تفيد العمر. هذا خليل. ما؟ مثل؟ ما؟ يا خليج على ما؟ أي؟ طيب هات النت يمكن هو هذا مثلا لا لا لا تفهمي وخبريه يا تفهمي وخلي متى تقومين يعني انا صح كم كيف ما يطلع طيب نقرأ. حمل حمل لبثم في الأبد على درسين. طيب. إحنا ست... حن سف حنا بذكرنا السفانية. ال ال اللي عندنا أسماء للسفان. شو ذي العمق؟ كل أسماء للسفان تفيد العمق. إذا أقول مثلاً أي جالب أكرم. هذا العمق. ما هو سيفطالب المعلمين؟ اي طالب اترم واضح طيب متى تقوم هذا الشيء متى تقوم استثامي هذه جهة فيها عموم للا ماذا فيها عموم لا. لأن ما نازل متى تقوم يعني اي وقت تقوم اذكر اي وقت صباحا مستام ليلا نهارا فهذا هو وجه العموم في الاسهام والحقيقة هل نسمى الاسهام قد يتبادل للطالب انه ليس دادا على العموم نعم لأن من يأتيكم لا ما يمتقوا اتصوروا واحد، لكن الواحد يسمع كل شيء كل احد قد يأتينا بالماء واحد و قد يأتينا ها ملايين فلس كذلك لكن في العاية الكريمة الذي يأتينا به واحد وهو الله عز وجل. لو قلت من يعرف جواب هذا السؤال؟ من يعرف جواب هذا السؤال؟ ها. أنت، أنت. يمكن يعرفه واحد، يمكن اثنين، يمكن عشرة، يمكن مئوية. واحد؟ هذا وجه ثلاث. الاستفهام على العموم، وإلا فأنا متأكد ان بعض الطلبة يظن. انه لا يدل على العمر. أويش عليه سيجدل على العمر. لكن ما هو هذا؟ أنهم شاعر سامي. لو قلت ما من من فهم هذا هذا الكلام؟ يفتح بواحد وبثنين. ها؟ لا يفهم أحد. طيب ماذا أجبتهم المصلين؟ وين الفتحام ماذا أجابهم وصليحة سؤال عن أي جواب أجابهم وصليحة يشملون لأ يشمل, يشمل أين فأين تذهبون المكان أين تذهبون أي مكان أين وأي مكان. أي مكان. أي مكان إذن أقول لأ خلق قائدة جميع أسماء الفتحام مفيدة كل عمير أو إن سيئت في فقل الجميع أسماء الستحام في من سيئة رجيمة طيب حارف الستحام ايه فحر الهمده وهل لا. الهمده هو هل هل نقول أن من هذا لا. لأن الهندس للإستفام ما تفضل عمي وهل الإستفامية لا تفضل عمي نستجيع من هذا؟ ليس؟ وهنا نقول أسماء الاستفهام، أمو وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين يقال أعم وأخف وعام وخاف فما هو الذي من الأعوارب على الخاف؟ عام وخاف الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة أولها هي أسماء. ولم نقل الحروف الموصولة. لأن الحروف الموصولة لا كثر العمد. وما هي الحروف موصولة؟ قالوا كل حرف يسبق وما بعده بمسك فهو حرف موصو. كل حرف يسبق وما بعده بمسك فهو حرف مثل أن وأن ولو وكي وما شاء. أيه؟ نتكلم على اسم الموصولة وتملك موصولة لافتقارها إلى صلتها. لأنك لو قلت شاء الذي ما تدلنا شيئا. حتى تأتي بالصلح. اسم الموصولة تنقسم إلى قسمين خاصة. ومشتركة فهل العموم فهل العمومية في المشتركة أو في الخاصة ومشتركة جميعا في الخاصة ومشتركة جميعا كلها ولهذا يقول في قوله تعالى والذي جاء بالصدق هل في موصول خاص ولا مشترك خاص لأنه جاء على مفرد على مذكر مفرد هنا، طيب، التي خاص يعني بتل على مفرد مؤنث. طيب هنا الاسم الموصولة مثل الذي والذي جاء بالصدق وصدق به. ثم قال أولئك هم المتصقون. فأعاد عليه الضمير جمعا لأنه هي الاسم الموصول هنا للعموم. فصح عوض الضمير إليه جمعا ورحبا طيب وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال خاطوا لمشتراكين خاط خاط خاط لأنه نجماعة الذكور نجماعة الذكور لكنه جاين على الجمع قالوا الذين جاهدوا فينا لنحتين له سوء لنا هل عام الأخف؟ عام عام لكنه باعتبار كونه موصول خاف أما باعتبار الدلالة فهو عام أي واحد جاهد في الله فإنماها سيأتيه سوء له أي واحد شاهد الصدق صدقته فهو لمن المستقيم طيب ثم قد إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن لمن يخشى مشترك ولا أقول مشترك كيف مشترك لأن من تصلح للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث والأقل لا مات بالواحد والعقل إلا تغليفا طيب إذن من نفع العمو فعبرة لمن يخشى أي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك قال وإلا ما في السماوات وما في الأرض ما مشترك اللقاء مشترك لكن الخرق بينها وبين من أن من تقال للعاقل وما لغير العقل. طيب إذن كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، تفيد العموم، ولا هذا لا هو للذين، ولكن قد يراد بالعام الخاص، سبب لهذا، قد يراد بالعام الخاص، يعني يقول يعني أنه يقول اسما موصولا يدل على شيء معين خاص، هذا نقول. إنه عام ورد بها الخار فقوله في قوله تعالى والتي أحطنت خرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وضنها آلة للعالمين يرد به من مرد واحد فهل هذا المثال ينقض ما قاله أهل العلم لا لأنه عام ورد به الخار. نظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا, لكم وليس الناس جمعوا له لهم وليس كل الناس جمعوا لهم وليس كل الناس قالوا أيضا فهذا عام ولد به طيب بي النفرة في سياق النهي أو النهي أو الشرف أو الاستثام الإنكار أنك رساكي بسياقات المساعدة أحيانا تكون للإطلاق لا للعموم وأحيانا تكون للعموم أحيانا تكون للإطلاق لا للعموم وأحيانا تكون للعموم نعم ولكن يمكن يحتاج المعرف استطراضا الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العام والمطلق من وجهين، الوجه الأول أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، يشمل جميع أفراده على سبيل العموم أو أو يرشق، تقول يا عم جميع أفراده على سبيل الشموم، كلنا واحد. والمطلق يا أمه أفراده جميع أفراده على سبيل البدل، على سبيل البدل. مفهوم ها؟ يفايست. فهمت لا مثلاً، لا فعل شقرا قبل خمسين، لا فعل شقرا لا فعل شقرا هذا يسمى كل رقبة أي رقبة لا تعتق هاي عامل أول مطلق عامل عام. قلت لك أعتق رقبة هذا مطلق مو هو عامل لأنني لا أريد أن تعتق شميع الرقبة أعتق رقبة واحد لكن على سبيل البدل عامل عمومها بدل على سبيل البدل بينما إذا أعتقد هذه الرقبة أبتعد عن هذه الرقبة في العموم إيش بدل يعني أن العموم فيه يكون فرض بدل يكون فرض بدل آخر لا يعموج معناد إلا على سبيل البدل أي أن كل فرض يكون بدل الفرض الآخر واضح كل كلام فارس، ها؟ هارفن. الله يسلمك. البدلي، العموم الشمولي. اللي هو العام. العمور الشمولي. شمولي يشمل جميع الأفراد. يشمل جميع الأفراد. في إلهوت أكثر من الطلبة هذا. الطلبة هذا. عام. يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمولي. لو أكرم أسر من الطلبة وهم المئة لم أكن منكثلا هو ليش؟ لأن العام داود يشمل سمع الأقراض تمام؟ طيب أكرم طالبا أكرم طالبا ما هو خاص هذا مطلق أكرم طالبا مطلق يشمل الآن جميع الطلبة أي واحد من الطلبة أكرمه أنت ترفض كل لا، طيب لكن هذا العموم في المطلق بدلي ولا شمولي بدلي شمان بدلي يعني أي واحد آقه يكون بدل عن الثاني أطلب مثلا أثناء مختلفة أخذ أول سن وقامت انتتلك ملا ما انتتلك انتتلك كذا لأن هذا الذي أقمت الآن خارج بدلاً عن كل عن الجميع هذا فرق بينهما واضح ها ما؟ ولذلك لو أنني أخذت من عشرين طالبا طالبا واحدا وأقمت ما أحسد عليه ولو أقمت من عشرين طالبا تسعة عشر طالباً وتركت واحدا ها فقال الناس أقمت أنا أقول أقرئينه في العموم أكرم الطلبة. هذا هذا خادم قال له سيده أكرم الطلبة زهد الصاع وأكرم الطلبة إلا واحدة إلا واحدة ورجع إلى إلى سيده فجاء الواحد يشكو له حقصه أولنا ليش لا لأنه ما ما دخل في العموم بالعموم في العموم ولم أجل ولا لا؟ طيب أجلها خادم أكرم طالباً فأخذ ال... الإكرامية وأعطى واحداً فقط شو ستعة عشر طالب للسيد يصرهون ما أكرمنا لهم فجة؟ ليس لهم فجة؟ ليس؟ لأن هذا مطلع يسجع بواحد والعمو فيه, فيه بدلي العمو فيه عموم بدلي فيه فرق فرق معنوي لا فرق معنوي فرق معنوي وطبعا الله يختلف لأن المطلق يختغل المقجد ثانيا المطلق يارد عليه التقليل والعام يارد عليه التقليل في أنه لا صح أن تقول هذا عام مقيد، ما صح، فتقول هذا عام مقصوف أو مخصص مقصوف أو مخصص هل الذي يرد على العموم على العام التخصيص، والذي يرد على المطلق التقييد، ولهذا المطلق أيضا ما تقول هذا مطلق مخصف. هذا مطلق مخصص. تقول هذا مطلق مقيد ولهذا تجدون أهل الأصول يقولون على عان مطلق والمطلق والمقيد لأن التقييد يرد على إطلاق والتفصيل يرد على على واضح؟ صحيح؟ ها؟ هنا. إذا قلت آس قرابة كان. وأثره أر أرغم ندعوه أكل طالبا أحدث إكرامية وجد أكثر قليا وأكثرهم غيابا وأكثرهم يتفاجؤنا انت ها انتهى صح كين مره أقرأ أكل طالبا مشهدا الآن طيّدنا هذا هذا لأن الوصف ورج على الإطلاق وصف مشكهدا ورج على الإطلاق فجهدت بالإكرامية ووجدت الطلبة الذين في الحجرة كلهم غير مشكهدي ورجعت بالإكرامية على رأسي ماذا؟ متساعدت؟ كيف متساعدت؟ أي سنق قيد الوصف الآن أنا ممتفد. لأنه مميسة لأنه قيده بالمشتهد ولا وجدته مستهدا فهذا كدير طلبتنا الحمد لله طيب لو قال أكرم طالبا مش... أكرم طالبا مستهدا أكرم طالبا مستهدا فذهبت ووجدتهم كلهم مستهدين وجدتهم كلهم مستهدين وأكرمتوا واحدا منهم انتظرت صح اينا لأن هذا لأن هذا مقيد دخل عليه التخطيط أنا الان وجدتهم كلهم مستهينين دخلنا دخل على التقييد وجدتهم كلهم مستهينين فا واحدا منهم فحصل لذلك الانتصار اظن مش لغرضه طيب هناك هناك رقم ثالث لكنه مهب يعني مهبوط جدا يقولون العام يفسح الاستثناء منه، يفسح الاستثناء المطلق منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا على وجه انقطاع، الا على وجه انقطاع. أنتم؟ أيها؟ نعم. يعني إلا وجه انقطاع إلا إذا كان الاستثناء منقطعاً. إلا إذا كان الاستثناء منقطع. تقول مثلا أكثر رجلا أكثر رجلاً هذا إيش؟ مطلق. لا صح أن تقول إلا زيداً ما صح أن تقول إلا زيداً صح ما صح أكثر رجلاً إلا زيداً إلا على سبيل الاستثناء المنقطع أن تكون إلا بمعنى لكن أقول أكثر زيدا أكثر رجلا إلا زيدا أي لكن زيدا لا تكرم هذا صحيح لكن يقول لا تكرم رجلا إلا زيدا صحيح ولا صحيح لا تكرم رجلا هذا عام لا تكرم رجلا هذا عام إلا زيجاً. صحيح صحيح يعني العام والخلوي التخصير لانتم هذا فرق يعني يحتاج الى الى واحد متوحش شوية بالعربية الفرق الثالث اذا فشحة الاستثناء من العام استثناءا مستثدا ولا يصح الاستثناء من المطلق الا استثناء ممقطعا الا استثناء ممقطعا نعم لا لكن إذا أكل من الثلاب لا يعيش يعني لن لن يحصلونه. إنه لكن حصل زراعة هي بستين. هذا ستين إلا إذا قلت أقل من الثلاب إلا إذا صح. لا لا أكثر من الثلاب لكن لكن هذا صحيح. كيف نجد ستين هذا إلا إلا إن الاسفلس ما مضر في ذراك إذا كنا أكلم الطلبة إلا زيدا ذلك صح إذا قلنا أكلم رجلا إلا زيدا ما صح إلا إلا إذا كانت معنا لا شيء فرأ أميرها الأحد ولكم حق السؤال ليو. بعد ثلاث عشاء نعم لكن اسمحوني الليلة لأن عندنا أخذ العلمين والصراط والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأخاذها تنعين كبق لنا النصير العموم سبب منها نعم النسرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الستعام المكال النسرة اذا كان في هذا في هذه السياقات في سياق النفي مثل وما من إله إلا الله. الشاهد كلمة إله، فإنها نكرة والمراد فيها العموم لأنها وقعت بعد النفس. وتقول ما في البيت أحد. هذه أيضا نكرة في سائر النفوس. وتقول لا رجل في البيت. نفرة في سياق النهي طيب أو سياق النهي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كلمة شيئا نفرة في سياق النهي فتع لو أشهت أحد مع الله نبي من الأنبياء داخل في النهي داخل في كلمة الشيئ طيب لو لو أشغك ولي من الأولياء دخل لا يأذي لأنه عاما طيب وهل يعم أي شرك كان <تصفيق> الآن عندنا لا دخل على الفئة الشرك والفئة المتسلل على المسؤول وهو شيئا فهل الأم في الشرك ولا في المشغف به ها؟ في هل؟ هل بحثا كثيره خاصه؟ همسا كثيره خاصه. انما كان غير شيء نقول. ممكن ان نقول انها فاء ايضا حتى الشد. لانها لم تحصل. فهو هنا من الشتن من المت من ان نقرا في ما اذا كان مؤولا يعني ما اذا كانت نقرا بالتاويل مثل إن الله لا يغفر أي شرك به. لأن أن يشرك به إذا حوته على تقول تكون إن الله لا يغفر شركا به شركا به. وعليه سيشمل الشرك الأصغر والأكبر كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال إن الشرك لا يغفر الله ولو كان أصغر. نعم. طيب. قال. أو سياق الشرق إن تبدو شيئا أو تفوت شيئا نثرا في سياق الشرط يعم كل شيء أي شيء تبديه أو الله تعالى به أو نكره في سياق الاستفهام الانكاري مثل قوله من إله غير الله يأتيكم به هل هذا السياق؟ ها؟ من الله يجب أن يكون بضيئ؟ هذه أيضا النفرة في سياق الاستثام الانكاري وأما إذا كانت في سياق الاستثام غير الانكاري فإنها لا تتلع العموم بل هي للإطلاق لأن لأنه لا رابطه النفل وانما جاءت انما كانت بالعموم في سياق الاستثناء الانكاري لان الاستثناء الانكاري منفلت النفي فان قوله من اله الا الله كلكم ضيا كقو يوازي قوله لا اله غير الله ياتيكم ضيا يعني هذا كانت النفي في سياق الاستثناء الانكاري دلاله على انه أما في سياق الاستاد فلا على العموم. لو قلت لك أكرم رجلاً فأكان رجلاً واحداً انتفأت ولا لا انتفأ الناس تقول عليه انه, انه رجل. ولو قلت ولو قلت أرادوا أرادوا لن أكرم انتهى يصدق السلام لن ينكر أرادوا لن أكرم. هذا العلوم ولا لا؟ ليس العلوم، ليس العلوم، لأن لأنها نكهة في داخل الإسلام لغير الإنسان، ولكنها للإسلام. ولهذا لو قلت أرادوا أن أكرم أمر جلٍّ، صح الكلام، ولو كانت العلوم ما صح. هنا، طيب ها هذي خمسة. ثالثا المعرف في الإضافة مفردا كان أم مدموعا فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا على الله المفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم ولكن هنا